إلا حنين الحنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين ذك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين إلا حنين الحنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين يا جنح جهاد وحياه لا نظير لها ان الجهاد لمن اسما قربي صوت الرصاص به لحن يؤانسنا والنفس تلفه من احلى الالهي بيع مع الله لا بخس بصفته فالنفس بعها وذر بي عدكاكيني أرض بها عبثات أيدي الطوات وأنصار الشياطين من صير الكفراء وابا مفتحة وشيع الدين عنا دون تهبين ليه الجهاد على أرض بها عبثات أيدي الطوات وأنصار الشياطين من صير فتحة وشي عبدنا عنا دون تأبين دم نشمر أخي نصرا لأمتنا من يخرج النس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا سيفا تصاحبه واطلب رقاب العدى من غير مالين ما إلى النصر أو قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجين تم هذا العمل باستيديو تسجيلات الجهاد الإسلامية